وَالْكُرُونَ عِمَّةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُن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 وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فزوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وَأَمَّا الَّذِينَ يَبُضُّونَ وُجُوهَهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ وَالْحَقُّ وما الله يريد ظلم للعالمين